سكنوا القصور الفخمه وركبوا السيارات المريحه ولبسوا احسن الثياب وتزوجوا وصار عندهم الإماء وتنعموا في الدنيا اكبر تنعيم والناس سواهم في بؤس وشقاء وجوع فعليهم السمع والطاعه لان نحن لنا شيء والولاه لهم شيء اخر نحن علينا السمع والطاعه وعلى الولاه النصف لنا وأن يصيروا بنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا نقول إذا استعتروا علينا وكانت لهم القصور الفخمة والسيارات المريحة والثياب الجميلة وما ذلك لا نقول والله ما يمكن نسمعهم في قصورهم وسياراتهم ونحن في بؤس وحاجة والواحد منا لا يدفع السكن وما ذلك هذا حرام علينا يجب أن نسمع ونطيع حتى في حال الاثره وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحاب الأنصار رضي الله عنهم: إنكم ستلقون بعد اثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يقول الأنصار منذ ألف وثمانمائة سنة ستلقون بعد اثره من ذاك الوقت، والولاة يستأثرون على الرعية، ومع هذا يقول: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فليس استئثار ولاه الامور بما يستاثرون به مانعا من السمع والطاعه الامر الواجب السمع والطاعه في كل ما امروا به ما لم يأمروا بما وقد سبق لنا في الدرس الماضي ان ما أمر به ولاه الامور ينقسم الى تاثير اقسام الاول ما امر الله به فهذا يجب طاعة فيه لوجهين لأمر الله به ولأمرهم به والثاني ما حرم الله فلا يجب استموا الطاعة له حتى لو أمروا والثالث ما ليس فيه أمر ولا نهي من الله فيجب علينا طاعتهم فيه لأن رسول عليه الصلاه والسلام لم يمنع من طاعتهم إلا إذا امروا بالمعصر يعني. نسأل الله أن يصلحنا جميعا رعية ورعاة وأن يهب لنا منه رحمة انه هو الوهاب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 كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظر ومنا من هو في جشره إذ نادى مناج رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي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 وسيصيب آخرها بلاء وامور تنكرونها وتجيء فتنة يرطق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحد أن يزحزها عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ولياتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه ومن بايع يعي منا من صفقه يده وثمره قلبه فليطعه ان استطاع فان جاء اخرون نازعوه فاضربوا عنق الاخر قوام جاء اخر ينازعه فاضربوا عنق الاخر فواه مسلم قوله ينتظر أي يسابق, اي يسابق بالرمي بالنبل والنشاب الجشر هي في الجشر الجشر في الدواب التي ترعى وتميت مكانها وقوله يرقق بعضها بعضا اي يصبر بعضها بعضا وقيل يشبه بعضها بعضا بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث الذي ذكره المؤلف في رياض الصالحين في باب وجوب طاعة ولاة الأمور عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فنزلنا منزلة فنزل الناس فتبرق منهم من كان يصلح خباءه ومنهم من ينتظل ومنهم من هو في جشره كالعاده أن الناس إذا نزلوا وهم سفر كل يشتغل بما يرى أنه لابد من يشتعل فيه فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الصلاة جامعة وهذا النداء ينادى به لصلاه الكسوف وينادى به إذا أراد الإمام أو أمير الأمير أن يجتمع الناس بدل من أن يقول يا أيها الناس هلموا إلى المكان يقول الصلاه جامع حتى جمع الناس فاجتمع الناس فخطبهم النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرهم أنه ما من نبي بعثه الله إلا دل امته على خير ما يعلمهم له وأن ما يعلمهم لهم وأن درهم عن شر ما يعلمه لهم كل الأنبياء عليه الصلاة والسلام كان منهم النصيحة لأقواله يعلمونهم الخير ويبنونهم عليه ويحثونهم عليه ويبينون الشر ويحذرونهم منه وهكذا يجب على أهل العلم وطلبه العلم أن يبين للناس الخير ويحثوهم عليه ويبين الشر ويحذئوه منه لأن علماء هذه الأمة ورثت الأنبياء فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس بعده نبي ختمت النبوة به فلم يبق إلا العلماء الذين يتلقون شرعه ودينه فيجب عليهم ما يجب على الأنبياء من بيان الخير والحث عليه ودلاله الناس إليه وبيان الشر والتحديد منه. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الأمة يعني أمة محمد جعل الله عافيتها في اولها يعني أن أول الأمة في عافل ما فيها فتن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما في فتن وفي عهد أبي بكر ما في فتن وفي عهد عمر ليس فيه فتن وحين قتل عمر رضي الله عنه قتله غلام مغيره غلام يقال له ابو لؤلؤه نجوس دين خبيث كان في قلبه غل على امير المؤمن عمر فلما تقدم دسرات الصبح ضربه بخنجر له راسان وقيل انه مسموم فضربه حتى قد بطنه رضي الله عنه وحمل فبقي ثلاثه ايام وما ثم ان هذا الرجل الخبيث هرق فلحقه الناس فقتل ثلاثة عشر رجلا لأن الطين جرمعه نقبضه في الوسط وله راسه فهو يقول به هكذا وهكذا ويضرب الناس حتى القى عليه احد الصحابه ساطا فغمه ثم قتل نفسه والعياذ بالله من هنا من ذاك الوقت بدات الفتنه ترفع رأسها واخبر النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث انه تاتي فتن يرقق بعضها بعضا اي ان بعضها يجعل ما قبله رقيقا وسهلا لان الثانيه اعظم من الاولى كل واحده أعظم من الاخرى فترقق ما قبلها ولهذا قد يرقق بعضها بعضا فتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه المهلكة لأنه أول, لأن أول ما تأتي يستعظمها فيقول من هنا نهلك ثم تأتي الأخرى فترقق الأولى وتكون الأولى سهلة بالنسبه إليها فيقول المؤمن هذه هذه يعني هذه اللي فيها البلاء كل البلاء ولكن نسأل الله أن يعيذنا وإياكم الفتنة المؤمن يصدق ويحتسب ويجعل الله عز وجل ويستعين بالله من الفتنة وفي كل صلاة نقول أعوذ بالله من عذاب جهنة ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممع ومن فتنة المسيح التجار ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن أحب أن يزحذها عن النار ويدخل الجنة فلتئه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر نسأل الله أيامتنا وإياكم على ذلك من كان يؤمن من كان يحب أن يزحذها عن النار ويدخل الجنة وكلنا نحب ذلك أن يزحذها الإنسان عن النار وينجو منها ويدخل الجنة فلتئه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، واليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، يعني يعامل الناس بما يحب بما يحب أن يعامله به، فينصح للناس كما الناس كما ينصح نفسه، ويكره الناس ما يكره نفسه، فيكون هذا قائم بحق الله مؤمناً بالله واليوم الآخر، وقائم بحق الناس. لا, يحب لا يعامل الناس إلا بما يحب أن يعاملوه به فلا يكتب عليه ولا يغشه ولا يخدعه ولا يحب لهم الشر يعني يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به فإذا جاء يسأل مجل هذا حرام ولا قلنا له هل تحب أن الناس يعاملوك بهذا إذا قال لا قلنا اترك سواء حلال ولا حرام ما دمت لا تحب أن يعاملك الناس به فلا تعامل الناس به واجعل هذا الميزان ميزانا بينك وبين الناس في معاملتهم لا تأتي الناس إلا ما تحب أن يؤتى اليك فتعاملهم باللطف كما تحب أن يعاملوك باللطف باللي بحسن الكلام بحسن المنطق بالبياء بالنص كما تحب أن يفعلوا بك هذا هذا الذي يزحزحه عن النار ويدخل الجنة ونسأل الله تعالى أن يجعل وياكم منه والله موفق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب وجوب طاعة ولاه الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ارأيت ان قامت علينا امراء يسالون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا فاعرض عنه ثم ساله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا فانما عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم فواه مسلم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي اثره وامور تنكرونها قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسالون الله الذي لكم متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد اطاعني ومن يعص الامير فقد عصاني متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كره من, كره من اميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم هذه الحديث التي ذكرها مولد في كتابه ريال الصالحين في دليل على أمور حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أمراء يسألون حقهم الذي لهم ويمنعون الحق الذي عليه سئل عن هؤلاء الأمراء ماذا نصنع, ماذا نصنع معهم والأمراء هنا يشمل الأمراء الذين دون السلطان الأعظم ويشمل السلطان الأعظم أيضا لأنه أمير وما من أمير إلا فوقه أمير حتى يمتعى الحكم إلى الله عز وجل سئل عن هؤلاء الأمراء أمراء يطلبون حقهم من السمع والطاعة لهم ومساعدتهم في الجهاد ومساعدتهم في الأمور التي يحتاجون إلى المساعدة فيها ولكنهم يمنعون الحق الذي عليه لا يؤدون الناس حقه ويظلمونه ويستأثرون عليه فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه كأنه عليه الصلاه والسلام كره هذه البسارة وكره أن يفتح هذا الباب ولكن أعاد السائل عليه ذلك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤدي لهم حقا وأن عليهم ما حملوا وعلينا ما حملنا فنحن حملنا السمع والطاع وهم حملوا أن يحكموا فينا بالعدل وأن لا يظلم أحدا وأن يقيم حدود الله على عباد الله وأن يقيموا شريعة الله في أرض الله وأن يجاهدوا آداء الله هذا الذي يجب عليهم فإن قاموا به فهذا هو المطلوب وإن لم يقوموا به فإننا لا نقول لهم أنتم لم تؤدوا الحق الذي عليكم فلا نؤدي حقكم الذي لكم هذا حرام يجب أن نؤدي الحق الذي عليكم فنسمع ونطيع ونخط معهم في الجهاد ونصلي وراءهم في الجمعه والاعياد وغير ذلك ونسال حق نسأل الله الحق الذي لنا وهذا الذي دل عليه هذا الحديث وما عقبه المؤلف رحمه الله هو مذهب أهل السنه والجماعه مذهب السلف الصالح السمع والطاعه للامره وعدم عصيانهم فيما يتجب طاعته فيه وعدم إثارة الضغائن عليهم وعدم إثارة إيجاد الأحقاد عليهم هذا ما هو أهل السنة والجماعة حتى أن الإمام محمد رحمه الله يضربه السلطان ويضربه ويضربه بالبغال ويضرب بالسياب حتى يوم عليه في الأسواق وهو امام اهل السنه رحمه الله واضيعا ومع ذلك يدعو يضرب السلطان يدعون يدعو له ويسميه أمير المؤمنين حتى إنهم منعوه ذات يوم قالوا لا تحدث الناس لا تحدث الناس فسمع وأطاع ولم يحدث الناس جهرا بدأ يقفض يمينا وشمالا ثم يأتيه أصحابه يحدثهم بالحديث كل هذا من أجل أن لا ينادل السلطان لأنه سبق لنا أن ب... أن... أنهم قالوا يا رسول الله أفلن نابدهم لما قال خير ائمتكم الذين يحبونهم وتحبونكم وشر ائمتكم الذين تكرهونهم ويكرهونكم ويلعنونكم وتلعنون قالوا أفلن نابدهم قال لا ما صلوا فما دام يصلون فإننا لا ننابدهم نسمع ونطيع ونقوم بالحق الذي لنا الذي علينا وهم عليهم ما هم منه. وفي الحديث اخر الاحاديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رأى من أميره شيئا يكره فليصدق ليصدق ويتحمل ولا ينادق ولا يتكلم فإن من خرج عن الجماعة ما كميتة جاهلية يعني ليس نيتا الإسلام واليا له وهذا يحتمل عنه يحتمل أنه يموت ميتة جاهلية أنه يزاغ قلبه له حتى تكون هذه المعصية سببا لردتة ويحتمل معنى الآخر أنه يموت ميته جاهليه لان اهل الجاهليه ليس لهم الماء وليس لهم خميس لهم راس وزعم لكن ليس لهم ولايه كولايه الاسلام فيكون هذا مات ميته جاهليه والمهم يا اخواني ان الواجب ان نسمع ونقيم لولاه الامر الا في حال واحده فانها لا نفتيح اذا امرنا فيما في معصيه الصالح فاننا لا نطيع لو قالوا احلق لحاكم كنا لا سمعا ولا طاع لو قالوا ننزل ثيابكم او بنقيلكم الى اسفل من الكعبين كنا لا سمع ولا طاع لان هذه معصيه لو قالوا لا تقيموا الصلاه جماعه كنا لا سمع ولا طاع لو قالوا لا تصوموا رمضان كنا لا سمع ولا طاع في المعصيه ما نطيعهم فيها مهما كان أما إذا امروا بشيء ليس معصية واجب علينا أن يده ثانيا لا يجوز لنا أن ننادي لولاة الأمور ثالثا لا يجوز لنا أن نتكلم بين العام فيما يثير الضغائن على لولاة الأمور وفيما يسبب البغضاء لهم لأن في ذلك مفسدة كبيرة قد يتراءى للإنسان أن هذه غيره وأن هذا صدعا بالحق والصدع بالحق لا يقول من وراء الحجاب، الصدع بالحق أن يكون الولي الأمر أمامك وتقول أنت فعلت كذا وهذا لا يجوز تركت هذا وهذا واجب، أما أن تتحدث من وراء الحجاب في ولي الأمر والتشهير به فهذا ليس من الصدع بالحق هذا من الفساد هذا مما يوجب إغارة الصدور. وكراهه ولاة الأمور والتمرج عليهم وربنا يفض إلى ما هو أكبر إلى الفروج عليهم ونبذ بيعتهم والعيال بالذعر وكل هذه الأمور يجب أن نتفطن لها ويجب أن نسير فيها على ما سار عليه أهل السنة والجماعة ومن أراد أن يعرف ذلك فليقرأ كتب السنة المألفة في هذا يجب كيف يعظم أئمة أهل العلم من هذه الأمة كيف يعظمون ولاس الأمور وكيف يقومون بما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام من فرد المنابلة ومن يستمع وطاعة في غير بعضها وقد ذات رحمه الله الشيخ الاسلام جيمية في آخر كتاب العقيدة الوسطية وهي عقيدة مفتصرة لكنها حجمها كبير جدا في المعنى أن من هد أهل السلام وجماع أنهم يدينون بالولاء لولاة الأمور وأنهم يرون إقامة الحج والجهاد والاعياد والجمع مع الأمر أبرارا كانوا أو فجارا حتى له فاجر ولي الأمر كان اهل السنه وجماع يرون إقامة الجهاد معه وإقامة الحج وإقامة الجمع وإقامة الأعياد إلا إذا رأينا كفرا بواحداً صريحا عندنا فيه من الله جرهاناً وعباده الله فهذا يجب علينا ما استطعنا أن نزيل هذا الحاكم وأن نستبدله بخير منه أما مجرد المعاصي والاستئثار وغيرها فإن أهل السنة وجماعة يرون أن ولي الأمر له الولايه حتى مع هذه الولايات وأن له السمع والطاعة وأنه لا تجوز منابلته ولا اغاره الصدور عليه ولا يغار صدور عليه ولا غير ذلك مما يقوم فساده أعظم وأعظم والشر ليس يدفع بالشر ما الذي يدفع بالشر هو الخير ادفع الشر بالخير أما أن تدفع الشر بشر فإن كان مثله فلا فائدة وإن كان أشر منه كما هو الغالب في مثل هذه الأمور فإن ذلك مفسده كبيره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 وعن ابي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان السلطان اهانه الله رواه التلمني وقال حديث حسن بسم الله الرحمن لح... هذا هذان الحديثان بقية باب المتوف طاعه أولا في في, الأمور. في غير معصيه الله فعن أبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن اطاع الامير فقد اطاعا ومن عصى الامير فقد عصانا ففي هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه واله وسلم ان طاعته من طاعه الله قال الله تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعمر إلا بالوحي إلا بالشرع الذي شرعه الله تعالى له ولأمته فإذا أمر بشيء فهو شرع الله سبحانه وتعالى فمن أطاع فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله الأمير إذا اطاعه الانسان فقد اطاع غسوه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر في أكثر من حديث أمر بطاعة ولي عمر وقال اسمع وأطع وإن ضرب ظهر وأخذ ماله، وقال اسمع وأطيع وإن استعمل عليكم عبد حبشي فأن رأسه زبيب وقال على المسلم السمع الطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكره وفيما كرهه ورضي. والأحاديث بهذا كثيره فقد أمر بطاعة ولي الأمر فإذا اطعت ولي الأمر فقد اطعت الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا اطعت الرسول فقد اطعت الله وكل هذا الحديث وما سبقه وما لنذكره المؤلف كلها تدل على وثوب طاعه ولاه الأمور إلا فيما في ناصية الله لما في طاعته من الخير والأمن والأمن والاستقرار وعدم الفوضى وعدم اتباع الهوى أما إذا عصب ولاة الأمور في أمر تلزم طاعة الدين فإنه يحصل تحصل الفوضى ويحصل إعجاب كل ذي رأي برأي ويزون الأمن وتفسد الأمور وتكثر الفتن فلهذا يجب علينا نحن أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا إلا إذا أمرون بمعصر إذا أمرون بمعصر الله فربنا وربهم الله له الحكم ولا نطيعهم فيها نقول أنتم يجب عليكم أن تتجنبوا معصر الله فكيف تامرون بها فلا نسمع لكم ولا نطيع وقد سبق لنا أن قلنا إنما أمر به ولاة الامور ينقصن لها التقساء الأول أن يكون الله قد أمر به مثل أن يأمرون بإقامة الجماعة في المساجد وأن يأمرون بفعل الخير وترك المنكر وما أشبه ذلك فهذا واجب واجب من وجهي أولا أنه واجب أصلا والثاني أنه أمر به ولا تبينه والثاني أن يأمرون بمعصية الله فهذا لا يجوز اننا فيها مهما كان مثل ان يقول لا تصلوا الجماعه احلقوا لحاكم انزلوا ثيابكم إلى اسفل اظلموا المسلمين باخذ المال او الضرب او ما اشقى ذلك فهذا, فهذا, فهذا امر لا يطاق ولا يحل لنا طاقه فيه لكن علينا ان نناصحهم وأن نقول اتقوا الله هذا امر لا يجوز، لا يحل لكم ان تعمروا عباد الله بمعصيه الله الأمر التال... القسم الثالث، أن يأمرون بأمر ليس فيه أمر الله ورسوله بذاته ولا ولا فيه نامٌ بذاته، فيجب علينا طاعته فيه. كالأنظمة التي يسنونها وهي لا تخالف الشر، فإن الواجب علينا طاعته فيها والتمشي على هذه الأنظمة وعلى هذا التقسيم إذا صار الناس فإنهم سيجدون الأمن والاستقرار والراحة. وطمئننا ويحبون ولاه امورهم ويحبهم ولاه امورهم ثم ذكر مؤلف اخر حديث في هذا الباب ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم قال حديث ابي بكر قال من اهان السلطان اهانه الله من اهان السلطان اهانه الله واهانه السلطان لها عده صور منها ان يسخر باوامر السلطان اذا امر بشيء قالوا انظروا شوفوا شقل منها إذا فعل السلطان شيئا لا يراه هذا الانسان فقال انظروا انظر ماذا فعل يريد أن يهون أمر السلطان على الناس لأنه إذا هون أمر السلطان على الناس استهانوا به ولم يمتدلوا امره ولم يشربوا نهره ولهذا يقول الذي يهين السلطان بنشر معايبه بين الناس وذم وتشنيع عليه به يكون عرضه لان يهينه الله عز وجل لانه اذا اهان السلطان في مثل هذه الامور تمرد الناس عليه فاصوا وحينئذ يكون هذا سبب شر فيهينه الله عز وجل فان اهانه في الدنيا فقد ادرك فقد ادرك عقوبه وان لم يهنه في الدنيا فإنه يستحق أن نهان في الآخرة وله يغلب الله لأن كلام الرسول حق من أهان السلطان أهانه الله ومن أعان السلطان أعانه الله لأنه أعان على خير وعلى بر فإذا بينت للناس ما يجب عليهم للسلطان وأعانتهم على طاعته في غير المعصيه فهذا خير كثير إعانا على البر والتقوى وعلى الخير نسال الله لنا ولكم الحمايه عما يغضب وجهه والتوفيق لما يحبه ويرضاه المشرك مشركيش من المشرك الامير ينصح يدعى للتوحيد أول يجعل وحد الله قبل كل شيء وإذا استعان بالأولياء ينظر الأولياء هم من أولياء الله ولا من أعداء الله لأنه ليس كل من قال أنا ولي يكون وليا قد يكون لا دا ما يجلس لو قال لنا ابن القبر على قبور قلنا لا سمعا ولا ضع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وأما الأحاديث عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة أبطلت إليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك متفق عليه نعم قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين باب النهي عن طلب الإمارة وترك الولايات إلا من حاجة أو مصلحة الإمارة معناها التأمر على الناس والاستلاو عليه وهي كبرى وصغرى أما الكبرى فهي التي تكون إمارة عامه على كل المسلمين كإمارة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم وكإمارة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعثمان علي بن بن ابي بطال وغيرهم من الكُلَّة هذه إمارة عام وسلطة عام وإمارة خاصة دون ذلك تكون إمارة على منطقة من المناطق تشتمل على قرى ومدن, ومدن أو بما رأى خص من ذلك على قرية واحدة أو مدينة واحدة وكلها ينهى الإنسان أن يطلق فيها أن يكون أميرا كما سيأتي في حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه ثم صدى المؤلف رحمه الله في هذا الباب لقول الله تعالى تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبه للمتقين تلك الدار الاخره يعني الجنه نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض وطلب الاماره ربما يكون قصد الطالب أن يعلو على الناس ويملك رقابهم ويأمر وينهى فيكون قصده سيئا فلا يكون له حق من الاخره أولا بالله ولهذا نهي عن طلب الأمام ولا يريدون فسادا فسادا في الأرض بقطع الطريق وسرقة أموال الناس والاعتداء على أعراضهم وغير ذلك من الفساد والعاقبة للمتقين عاقبة الأمر للمتقين إما أن تظهر هذه العاقبة في الدنيا وإما أن تكون في الآخرة فالمتقون هم الذين لهم العاقبة سواء في الدنيا أو في الآخرة أو في الدنيا والآخرة ثم قال ثم ساق المؤلف رحمه الله حديث عبد الرحمن سمره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن ابن, يا عبد الرحمن ابن سمرة, سمره يا عبد الرحمن ابن سمره ناداه باسمه واسم ابيه من اجل ان ينتبه لما قيل اليه لان الموضوع موضوع ليس بالهين لا تسال الجما يعني لا تطلب ان تكون اميرا فانك إن أُرطيتها عن مسألة يعني بسبب سؤالك وكلت إليها وإن أُرطيتها عن غير مسألة أُعِنت عليها والمعين هو الله فإذا أُرطيت بطلب منك وكلت الله إليها وتخلى الله عنك وحيانا بالله وفشلت فيها ولم تنجح ولم تفدق وان أعطيتها عن غير مساله بل الناس هم الذين اختاروك وهم الذين طلبوك فان الله تعالى يعينك عليها يعني فاقبلها وخذها وهذا يشبه المال فان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذ وما لا فلا تفدعه نفسك ولهذا ينبغي للانسان الموضع أن لا يسأل شيئا من, من الوراء. إن رقي بدون مسألة فهذا هو الأحسن فهذا له أن يعمل أما أن يطلب ويلح فإنه يخشى أن يكون داخلا في قول رسول عليه الصلاه والسلام ما جاءك من هذا المال وانت غير مشبه ولا سأل فخذ وما لا فلا تفدعه نفسك فالورع والاحتياط أن لا تطلب شيئا في ترقيه او في انتداب او غير ذلك ان اعطيك فخذ وان لم تعط فالاحسن والاورع والاتقى ان لا تقال كل الدنيا يصل بشيء واذا رزقك الله رزقا كفافا لا فتنه فيه فهو خير من مال كثير تفتن فيه صلى الله عليه وسلم. لا تسأل الإمارة فإنك أن اعطيتها عن مسألة أن إليها وأن عن غير مسألة وعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك الذي هو خير يعني إذا لا فلا تفعل شيئا ثم تبين لك أن الخير في فعله فكفر عن يمينك وافعله وإذا حلفت أن تفعل شيء ثم تدالك أن الخير في تركه فاتركه وكفر عن يمينك وإنما قال له النبي ذلك لأنه إذا كان الإنسان أميرا فحلف على شيء فربما تملي عليه أنفة الإمارة أن لا يتحول عن حلفه ولكن ينبخ وإن كان أميرا إذا حلف على شيء وراء الخير في تركه أن أو حلف أن لا يفعل شيء وراء الخير في تركه أن يفعله وهذا شامل للأمير وغيره إذا حلف على شيء ورأيت أن الخير في خلافه فكف عن أمينه وافعل الخير مثال ذلك رجل الحلف أن لا يزور, يزور قريبا لأنه صار بينه وبينه شيء فقال والله لا أزور هذا حلف على قطع الرحم وصلة الرحم خير من القضية فنقول يجب عليك أن تكفر عن يمينك وأن تزور قريبا لأن هذا من الصلة والصلة واجئة حلف أن لا يكلم أخاه مصر يعني حلف أن يهجر أخاه نقول هذا غلط كفر عن يمينك لو أكلمه. وهكذا كل شيء تحذف عليه ويكون الخير بخلاف ما حلف فكفر عن يمينك وافعل الخير وهذه قاعدة في كل الأيمان ولكن الذي ينبغي للإنسان أن لا يتسرع في الحلف فان كثيرا من الناس يتسرعون في أو او في الطلاق او ما اشبه ذلك ويندمون فنقول لا تتعجب لا تتسرع إذا كنت عاد على الشيء فافعله او اتركه بدون يمين وبدون طلاق ثم ان ابتليت بكثره الحلف فق حلفك في قولك ان شاء الله فإنك اذا حلفت وقلت ان شاء الله فانت في حل حتى لو قالك ما حلفت عليه فانه لا يقل فلو قلت والله ان شاء الله لا افعل هذا الشيء ثم فعلته فليس عليه شيء لان من قال في يمينه ان شاء الله فلا فنت عليه والله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 وعنه قال قلت يا رسول الله ألا, تستعمل ألا تستعملني فضرب بيده على منك ثم قال يا أبى ذر إنك بعيد وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذا بحطها وادى الذي عليه فيه رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انكم ستحرصون على الاماره وستكون ندامه يوم القيامه رواه البخاري قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لابي ذر رضي الله عنه اني احب انك امرء ضعيف واني احب لك ما احب لنفسي فلا تامرن على اثنين ولا تولين على مال يتين هذه أربع جمل بين فيها الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي ذر ما بين قال له انك امرء بعيد وهذا القول مصارحة أمام الإنسان لا شك أنه ثقيل على النفس وأنه قد يؤثر أن يقول لك مفرمي مثل, مفرمي مثل هذه عزيزة والسلام إن فمرض ضعيف لكن الأمانة تقضي هكذا أن يصرح للإنسان بوصفه الذي هو عليه إن قويا فقوي وإن ضعيفا فضعيف هذا هو النص إن فمرض ضعيف ولا حرج على الإنسان إذا قال للشخص مثلا إن فيك كذا وكذا من باب النصيحة لا من باب السب والتعين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن كم ضعيف. الثاني قال فلا تول يمنع على اثنين وإني أحب لك ما أحب لنفسي. وهذا من حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام. لما كانت الجملة الأولى فيها شيء من الجرح قال وإني أحب لك ما أحب لنفسي. يعني لما أقل لك ذلك إلا أن أحب لك ما أحب لنفسي فلا تولين على اثنين يعني لا تكون أميرا على اثنين وما زاد فهو من باب أولى والمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاه أن يكون أميرا لأنه ضعيف والعمارة تحتاج إلى إنسان قوي قوي أمير قوي يكون له سلطة وكلمة حاده إذا قال فعل لا يكون ضعيفا أمام الناس لأن الناس إذا استضعف الشخص لم يبق له حرمه عندهم وتجرأ عليه لكع باللكع وصار الإنسان ليس بشيء لكن إذا كان قويا حادا في ذات الله لا يتجاوز حدود الله عز وجل ولا يقصر, يقصر عن السلطه التي جعله الله جعلها الله له فهذا هو الأمير الحديث ولا تولين مال يتيم واليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ نهاه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتولى على مال اليتين لأن مال اليتين يحتاج إلى عنايه ويحتاج إلى رعاية والذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم النار وسيسقطون سعيرا وأبو ذر ضعيف لا يستطيع أن يرعى هذا المال حق رعايته فلهذا قال ولا تولين على مال يتيم يعني لا تكن وليا عليه دعه لغيرك ففي هذا دليل على أنه يشترط للاماره ان يكون الانسان قويا وان يكون امينا لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال انها امانه فإذا كان قويا امينا فهذه هي الصفات التي يستحق بها ان يكون اميرا فإن كان قويا غير أمين أو امينا غير قوي أو ضعيفاً غير أمين في هذه الأقسام الثلاثة لا ينبغي أن يكون اميرا ولكن يجب أن نعلم أن الأشياء تتقيد بقدر الحاجة فإذا لم نجد إلا اميرا ضعيفا أو إلا اميرا غير أمين وكان لا يوجد في الساحة أحد تنطبق عليه الأوصاف كاملة فانه يولى الامثل فالامل ولا تكن الامور بلا امام الناس محتاجين الى امين محتاج محتاجون الى امين محتاجون الى قاضي محتاجون الى من يتولى امورهم فان امكن وجود من تتم فيه الشروط فهذا هو الواجب وان لانه لا يولى الامثل فالأمثل لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعكم وتختلف الأنظار فيما إذا كان لدينا رجلا أحدهما أمين غير قوي والثاني قوي غير أمين كل منهما معيب لكن في باب الإمارة يفضل القوي وإن كان فيه ضعف في الأمانة لأن القوي ربما يكون ربما يكون أمينا لكن الضعيف الذي طبيعته الطعف فإن الطبع لا يتحول ولا تغير فإذا كان أمامنا رجلا أحدهما ضعيف ولكنه أمين والثاني أمين والثاني قوي لكنه ضعيف في الأمانة فإننا, فإننا نؤمر القوي لأن هذا أنفع للناس الناس يحتاجون إلى سلطة إلى قوة إذا لم نكن قوة ولا سيما مع الدين ضاعت الأمور والله مرفض قال رحمه الله تعالى باب حث السلطان والقاضي وعيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذير من قرناء السوء والقبول منهم قال الله تعالى الأخ لا أعو يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وعن أبي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بات الله من نبي ولا استخلف من خليفه الا كانت له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهى عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصم الله رواه البخاري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 إن نسينا نوداك وندكرا نوين روى ابو داود لبيسنا دم جايي دمنا شرطي مسلم نعم نعم نعم نعم نعم الله في كتاب نعم نعم نعم من قرناء السمو ثم ذكر المؤلف قول الله تعالى الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين الاخلاء جمر خليل والخليل هو الذي احبك وتحبه حبا عظيما حتى يتخلل حبه جميع البدع وفي ذلك يقول الشاعر قد تقللت مسلك الروح مني وبلا سمي الخليل خليلا فإذا صدق الود واشتد الود فإن أعلى أنواع المحبة هو القل ولهذا اتخذ الله إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خليلا ولا نعلم أنه اتخذ خليلا من خلقه إلا هذه إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم ولهذا نقول من قال إن إبراهيم خليل الله وموسى كريم الله ومحمد حبيب الله فقد هضم محمدا حقا لماذا؟ لأنه إذا جعله حبيب الله نزل رتبته فهو عليه الصلاه والسلام أعلى من أبناء الحديث فالله تعالى يحب المؤمنين ويحب المقصطين ويحب المتقين فمحبته اوسع لكن كله لا تحصل لكل أحد فهؤلاء المساكين الجهاد يقولون محمد حبيب الله وإبراهيم خير الله سبحان الله إن, الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اتخذ خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وقال عليه الصلاة والسلام لو كنت متقدا من أمة خليلا لاتخذت أبا بكر، ومع هذا سئل أي رجال أحفو إليه قال أبو ففرق بين الصلة والمحبة المحبة ما اتخذ رسول أحد خليلا القلة ما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أحد خليلا والمحبة يحب عليه الصلاة والسلام من نحب من, من محبنا المؤمنين وأبو بكر الذي قال, لو لو كنت الذي قال فيه لو كنت متقلا من امتي قليلة لتأخذ أبو بكر هو الذي قال هو أحب الرجال إليه هو الذي قال فيه الرسول هو أحب الرجال إليه فلا الله في الدنيا والأصدقاء في الدنيا هم على صدقتهم لكنهم في الآخرة أعداء ألا في الله يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فإن المتقين محبتهم في الله والرتلان إذا تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه كان من السبعة الذين يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله جعل الله واياكم منه ويدل لهذا أي أن الأخل اعداء أعداء إلا المتقين قوله تعالى قالت فروا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعن أكثر كلما دخلت أمة لعن أكثر وقال تعالى اتبرأ الذين اتدعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب قال المعباس رضي الله عنهما تقطعت فيهم المحبه فكانت المحبة بينهم في الدنيا في الآخر تتلاشر وتتقطع. ثم إنه يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يبتل العجل فتارة ليسره لأخلاء الصدق، يدعونه للخير يأمرونه بالمعروف، وينهونه عن المنكر ويعينونه على ما يعجز عنه وكارثا يكتلا بقوم انشلاف ذلك ولهذا جاء في الحديث المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخال وقال عن صلى والسلام مثل جليس طالب فحامل المسك إما أن يبيع يبيع لك مسك وإما أن أي يعطيك النجانة وإما أن تجد منه رائحة طيبة أما جلس سوى يا رب الله فإنه كنافق كير إما أن يحقق ثيابك بما يتقير عليك النشار النار وإما أن تجد منه رائحة وفي حديث عائشة رضي الله والله الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد بأمير خير يسر له بطانه خير تدلها على الخير تأمره به تحثه عليه إذا نسل ذكرت وإذا ذكر أعانته وأما إذا عراد بني غير ذلك يعراد بني سوءا فانه ييسر له بطانة شر إن نسل لم تذكر وإن ذكر لم تعنه وكذلك اخبر النبي عليه الصلاة والسلام ان الله ما بعث نبي ولا استخلف من خليفه الا كان له بطانتان بطانه خير تعمره بالخير وتحفظه عليه وبطانه سوء تدله على السوء وتأمره به قال والماصوم من عصم الضرر وهذا شيء مشاهد تجد الامراء بعضهم يكون صالح في نفسه حريص على الخير لكن يقيم الله له قرناء السوء وليس بالله فيصدونه عما يريد من الخير ويزينون له السوء وينشونه ينشون به عباد الله وتجد بعض الأمراء يكون في نفسه غير صالح لكن عنده بطانه الخير تدله على الخير وتخذ عليه وتدله على ما يوجد المحدة بينه وبين رعيته حتى يستقيم وتصلح حال والمعصوم من عصمه الله وإذا كان هذا من أمره ففتش نفسك عنه أنت, أنت بنفسك إذا رأيت من أصحابك أنهم يدلونك على الخير ويعينونك عليه واذا نسيت تذكروه واذا جهلت علموه فاستمسك بغرزه وعض عليه في, في وإذا واذا رايتم من أصحابك من هو مهمل ولا يبالي هلكت أم, أم, أم, ام بقيت بل ربما يسعى لهلاكك فاحذر فإنه السم الناقر لا تقرر هؤلاء أبعد عنه فرق منه فرغ من الأسر والإنسان الموفر هو الذي لا يقوم بريدا كالحجر بل الذي يقوم ذكيا كالزجاجة صلبة لكن يرى ما وراءه من صفائه فيكون عنده قوة وصلابة لكن عنده لقطه شفافه بحيث يرى وكانما يرى بالغيب ويعرف ما ينفعه وما يضره فيحرص على ما ينفعه ويتجنب ما يضره ونسال الله لنا ولكم التوحيد الحمد لله ربنا ان نبينا والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى في النهي عن تولي الإمارة والقضاء وإليه من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فأرض بها وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني أمي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 بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب الذي ذكره النووي رحمه الله في أهل الصالحين النهي عن توليه من حرص من طلب الاماره الإمارة أو حرص عليها، وقد سبق في حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تسأل الاماره الإمارة فإنك إن سألت إن أعطيتها من غير مسألة وعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها كذلك أيضا لا ينبغي لوري الأمر إذا سأله أحد أن يؤمره على بلد أو على قطعة من الأرض فيها باديها أو ما اشبه ذلك أن يؤمره حتى وإن كان الطالب اهلا لذلك لان النبي صلى الله عليه و وسلم كما في حديث ابي موسى الذي سمعتموه لما ساله الرجلان ان, يوليه أن يؤمرهما على بعض ما ولاه الله عليه قال انا والله لا نولي امرا ساله او حرص عليه يعني لا نولي أحدا شيئا فألا أن يتأمر عليه أو حرص عليه وذلك لأن الذي يطلب أو يحرص على ذلك ربما يكون غرضه بهذا أن يجعل نفسه سلطة لا أن يصلح الخضر فلما كان قد يتهم بهذه التهمة منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يولي من طلب من طلب الإمارة وقال إن لا نولي هذا الأمر أحدا سأل أو حرص عليه وكذلك أيضا لو أن أحدا سأل القضاء قال لولي الأمر في القضاء كوزير العدل مثلا قال له ولي ولني القضاء في البلد الفلاني، فإنه لا يولي. وأما من طلب النقل من بلد إلى بلد أو ما اشبه ذلك فلا يكون في هذا الحديث لأنه قد تولى من قبل ولكنه طلب أن يكون في محل آخر إلا إذا علمنا أن نيته وقصته والسلط على أهل هذه البلدة فإننا نمنعه فالأعمال بالنيات فإن قال قائل كيف تجيبون عن حد قول يوسف عليه الصلاة والسلام العزيز اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليك فإننا نجيب بأحد جوابين إما أن شرع من قبلنا إذا خالفه شرعنا فالعنده على شرعنا بناء على القائدة المعروفة عند الاصوليين شر من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه وقد ورد شرعنا بخلافه أننا لا نولي الأمر أحدا طلب الولاة عليه أو يقال إن يوسف عليه الصلاه والسلام رأى أن المال ضائع وأنه يفرد فيه ويلعب فيه فاراد أن ينقذ البلاد من هذا التلاعب ومثل هذا يكون غرض منه إزالة, إزالة السوء سوء التدبير وسوء العمل ويكون هذا لا بأس به فمثلا إذا رأينا اميرا في ناحية لكنه قد أضاع العمرة وأفسد الخلق فلنا أن نقول ولونا على هذه, هذه البلدة لأجل رفع الشر الذي فيها ويكون هذا لا بأس به ويكون متمشيا على على القواعد ويجد لهذا حديث عثمان بن العاص أو ابن أبي العاص أنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجعلني إمام قومي يعني في الصلاة فقال أنت إمام فولي الأمر ينظر ما هو السبب في أن هذا الرجل طلب أن يكون اميرا طلب أن يكون قاضيا طلب أن يكون اماما ثم يعمل ثمارها ان فيه نصر والله موفق الحمد لله ربنا علمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب الادب باب الحياء وفضل والحث باب الحياء وفضله والحث على التخلق به وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما داه فان الحياء من الايمان متفقنا عليه وعن ابراهيم بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا ياتي الا بخير متفقنا عليه بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين كتاب الأدب باب الحياء وفضله والحسي عليه الأدب الأخلاق التي يتأدب بها الإنسان وهي أنواع كثيرة منها الكرم والشجاعة وطيب النفس وانشراح الصدر وطلاقة الوجه وغير ذلك الكثير فالأدب هو عبارة عن أخلاق يتخلق بها الإنسان يمدح عليه ومنها الحياء والحياء صفة في النفس تحمل الإنسان على فعل ما يجمل ويزيل وترك ما يجنس ويشيل فتجده إذا فعل شيئا يخالف المروءه استحيا استحيا من الناس وإذا فعل شيئا محرما استحيا من الله عز وجل وإذا ترك واجبا استحيا من الله وإذا ترك ما ينبغي فعله استحيا من الناس فالحياء من الإيمان ولهذا ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء في يعني أنه يحزه عليه ويراقبه فيه فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الحياء من الإيمان وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر الإيمان بضع وسبعون شعبة فاعلاها قوم لا إله إلا الله وأغناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وإذا فأنا عند الإنسان حياء وجدته يمشي مشيا مستقيما ليس بالعجلة التي يدم عليه وليس بالتماوت الذي يدم عليه أيضا كذلك إذا تكلم فجد لا تكلم لا بخير وبكلام طيب وبأدب وبأسلوب رفيع حسب ما يقراره وإذا لم يكن حيا فإنه يفعل ما شاء كما جاء الحديث الصحيح إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها العذراء المرأة التي لم تتزوج وعادتها أن تكون حيه فالرسول عليه الصلاه والسلام احيا من العذائذ يقتلها ولكنه لا يستحي من الحق يتكلم بالحق ويسعى به ولا يبالي بأحد اما ما لا يضيع ما لا تضيع من الحقوق فان النبي صلى الله عليه وسلم احيا الناس عليه الصلاه والسلام فعليك يا اخي باستعمال الحياء والأدب والتخلق بالاخلاق الطيبه التي تمدح عليها بين الناس، واللهم، سبحان الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبع أو قال وست أو أو بضون وستون شعبا فأفضلها قول لا إله إلا الله وأبنىها إماطة الأداني الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب ريال الصالحين فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة شك من الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بضع وسبعون أو قال بضع وستون فأفضلها وفي لفظ فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأدى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان هذا هو الشاهد لهذا الباب باب الحياء وفضله في هذا الحديث بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإيمان شعب شعب كثيره بضع وسكتون أو بضع وسكتون ولم يبينها الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل أن الإنسان بنفسه يجتهد ويتتبع نصوص الكتاب والسنة حتى يجمع هذه الشعب ويعمل بها وهذا كثير أي أنه يكون في القرآن والسنة أشياء مبهمة يبهمها الله ورسوله من أجل امتحان الخلق ليتبين الحريص من غير الحريص فمثلا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان أو في السبع الاواخر من رمضان لكن لا يعلم أي ليلة هو هي من أجل أن يحدث الناس على العمل في كل الليالي رجاء هذه الليلة ولو علمت عينها لاجتهد الناس في تلك الليلة وكسلوا عن بقية الليالي ومن ذلك ساعة في الإجابة في يوم الجمعة فيه ساعة لا, يوافق الله لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا لا أعطاه إياه هذا أيضا مبهما من أجل أن يحرص الناس على التحري والعمل كذلك في الليل في الليل كل ليلة ساعة, ساعة الإجابة لا يوافقها أحد يدعو الله تعالى إلا استجاب له كذلك اخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن لله تسعة وتسعين أثما مئة إلا واحدا من احصاها دخل جنة ولم يعدها والحيث الوارد في سردها حديث ضعيف لا تقوم به بإخدجة وعلى هذا فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم هنا الإيمان بضع, وسبعون أو بضع وستون شعبة ترك تعيينها من أجل أن نحدث نحن على تتبعها من الكتاب والسنة حتى نجمع هذه الشعب ثم نقوم بالعمل بها وهذا من حكمه الله عز وجل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الشعب أفضلها وأعلاها قول لا إله إلا الله هذه كلمة العظيمة لو وزنت بها السماوات السبع والارضون السبع وجميع المخلوقات لرجحت به لأنها أعظم كلمة وهي كلمة التوحيد التي إذا قالها الإنسان صار مسلما وإذا استكبر عنها صار كافرا فهي الحج الفاصل بين الإنسان بين الإيمان والكفر. ولذلك كانت أعلى شعب الإيمان وأفضل شعب الإيمان لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله عز كل المعبودات من دون الله كلها باطلة إلا الله وحده لا شريك له فهو الحق كما قال الله تبارك وتعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير والايمان بهذا التوحيد العظيم أنه لا معبود حق الا الله يتضمن الايمان بانه لا خالق الا الله ولا رازق الا الله ولا مدبل الخلق الا الله ولا يملك الضر والنفع الا الله ويتضمن كذلك الإيمان بأسماء الله وصفاته إذ لا يعبد إلا من علم أنه أهل للعبادة ولا أهل للعبادة سوى الخالق عز وجل لهذا كانت هذه الكلمة أعلى شعب الإيمان وأفضل شعب الإيمان ومن ختم له بها في الحياة الدنيا فإنه يكون من أهل الجنه فإن من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة نسأل الله ان يختم لنا ولكم بها إنه على كل شيء قدير أعلىها قول لا إله إلا الله وأدناها ينشئ الهين إمادة الأذى عن الطريق الأداء ما يؤذي المارة من شوك أو خرق أو خشب أو حجر أو غير ذلك إمادة الاذى عن الطريق من شعب الإيمان وهذا يدل على سعه الإيمان وأنه يشمل الأعمال كلها والحياء شعبة من الإيمان. الحياء انتصار يكون في القلب وخجل بفعل ما لا يهتم به الناس أو ما لا يستحسنه الناس. الحياء من الله والحياء من الخلق من الإيمان. الحياء من الله يوجب للعبد أن يكون بطاعه الله وأن ينتهي أمره الله. والحياء من الناس يوجب للعبد أن يستعمل المروءه وأن يفعل ما يجمله ويزين عند الناس ويتجنب ما يجنسه ويشيره فالحياء من الإيمان وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشكه فإذا جمعت هذا الحديث إلى الحديث الآخر يعني هذا الحديث الذي نتكلم عليه الآن والحديث الآخر الإيمان أن تؤمن بالله تبين لك أن الإيمان كما ذهب إليه اهل السنة وجماعة يشمل العقيدة ويشمل القول ويشمل الفعل ويشمل عمل القلب عقيدة القلب وعمل القلب وقول اللسان والجوال وعمل الجوال أربع لا إله الا الله هي قول عجيب لا إله الا الله ما هي قول اللسان إمادت لا عن الطريق عمل الجوال الحياة عمل القلب الإيمان بالله وملائكته وكتبه اعتقاد القلب فالإيمان عند أهل الصنة وجماعة يتضمن كل هذه الأرض اعتقاد القلب وعمل القلب وقول اللسان وقول وعمل الجوال وأدلة ذلك من الكتاب والصنة كثيرة في هذا الحديث حسن على إمادك الأذى عن الطريق لأنه إذا كان من الإيمان فافعل يزداد الإيمان إيمان ويكون إيمانه فإذا وجدت أذى في الطريق حجرا أو زجاجا أو شوكا أو غير ذلك فأزيل، فإن ذلك من الإيمان حتى السيارة إذا جعلتها في وسط الطريق وضيقت على الناس فقد وضعت الأذى في طرق الناس و... وإزالة ذلك من... من... من الإيمان وإذا كان إزالة الأدى... إمادة الأدى عن الطريق من الإيمان فوضع الأدى في الطريق من الفسران والعياذ بالله ومن نقص الإيمان ولذلك يجب أن يكون إنسان حي القلب يشعر بشعور الناس تجد بعض الناس الآن مثل ما طرت عليه وقف السياره بين مكان طول عرض مكان ضيق مكان واسع ما يهتم هذا مو ليست هذه اتصال المؤمن المؤمن هو الذي يكون حي القلب يشعر بشعور الناس يحب يحب للناس ما يحب لنفسه كيف تاتي مثلا توقف في عرض الطريق ولا اسفال ضيقت الطريق او ما ضيق لا لا يهم احيانا يسدون الطريق يقفون هنا عند المسجد الجامع في هذا الطريق الضيق فإذا خرج الناس يوم أنهم أضيقوا عليه هذا غلط اماطه الأذى عن الطريق صدقه فعلى هذا ينبغي الإنسان أن يقوم بإمادة الأذى عن الطريق وإذا كان لا يستطيع كما لو كانت احجارا كبيرة أو اكواما من الرمل أو ما أشبه ذلك يبلغ المسؤولين ليبلغ البلدية مثلا لأن مسؤول عن هذا يبلغها حتى يكون ممن تعاون على البر والتقوى الحياة شعبة من الإيمان فإذا كان إنسان حياً لا يتكلم بما يدنس عند الناس ولا يفعل ما يدنسه عند الناس تجده وقورا ساكنا مطمئنا فهذا من علامة الإيمان والله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المصنف رحمه الله تعالى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها فاذا راى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه متفق عليه قال العلماء حقيقه الحياء خلق يبعث يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق الحق وروينا عن ابي القاسم الجنيد رحمه الله قال الحياء رؤيه الآلاء اي النعم ورؤيه التقصير فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء بسم الله الرحمن الرحيم قال النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب الحياء وفضله فيما نقله عنه قال ما نقله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها العذراء هي المرأة التي لم تتزوج، وهي أشد النساء حياء لأنها لم تتزوج ولم تعاشر الرجال فتجدها حيية في خدرها فرسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء منها ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى ما يكره عرف ذلك في وجهه يتغير وجهه لكن يستحي عليه الصلاة والسلام وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون حييا لا يتخبط ولا يفعل ما يفتل ولا يفعل ما ينتقد عليه ولكن إذا سمع ما يكره أو رأى ما يكره فإنه يتأثر وليس من, وليس من الرجوله الا لا تتأثر بشيء لأن الذي لا يتأثر بشيء عن البليغ الذي لا يفرس لكن تتأثر ويمنعك الحياء أن تفعل ما ينكر أو أن تقول ما ينكر ثم إن الحياء لا يجوز أن يمنع الإنسان من السؤال عن دينه فيما يجب عليه لأن ترك السؤال عن الدين فيما يجب ليس حياء ولكنه خور فالله عز وجل لا من الحر قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين فكانت المرأة تأتي تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الشيء. الذي يستحمي من ذكره الرجال لكن باب الدين لا بد ان يسأل الانسان عن دينه ولا يستحي ولهذا لما جاء معاذ بن مالك رضي الله عنه الى النبي عليه الصلاه والسلام جاء يقر في الذنب يقول إنه انه زنا فاعرض عنه النبي عليه الصلاه والسلام ثم جاء ثانيه وقال انه زنى فاعرض عنه ثم جاء ثالثه وقال انه زنى ففارض عنه النبي عليه الصلاه والسلام يريد ان توفى كتب الله عليه فجاء الرابعه فلما جاء الرابعه ناقشه النبي عليه الصلاه والسلام قال ابيك جنود قال لا يا رسول الله قال أتدري الزنا؟ قال نعم. الزنا أن يأتي الرجل من المراه المرأة ما, يأتي ما يأتي الرجل من أن من المرأة حراما ما يأتي الرجل من زوجته حلال. فقال له أنفتها لا يك. صرح مع أن هذا مما يستحي منه لكن الحق لا يستحي منه. قال له أنكتها؟ قال نعم قال أغيبت ذكرت في فرجها كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر قال نعم فهذا شيء مستحي منه لكن في باب الحق لا تستحي جاءت المسلين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تساله فقال يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال نعم إذا هي رأت الماء هذا السؤال ربما يقتل منه الرجل أي يسأل ولا سيما في مجلس لكن أم سليم لم يمنعها الحياء من أن تعرف دينها وتتفقها فيه, وتتفقها فيه. وعلى هذا فالحياء الذي يمنع من السؤال عن ما يجب السؤال عنه حياء مذموم ولا ينبغي أن نسميه حياء بل نقول إن هذا خبر وجبل وهو من الشيطان فدينه اسأل عنه لا تستهل